بوك تو <تصفيق> <تصفيق> واحد واربعون واحد واربعون اوريانتيران <تصفيق> التوجيه التوجيه كاده اي بيروتا زا أين مكتب الاستعلام السياحي؟ أين مكتب الاستعلام السياحي؟ لي زامن إذن كارتا نقرادت؟ هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ موجا لي أفضر دس رزيرفيرا إذن خوتلسكا صوبة؟ هل يمكن هنا؟ حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ كادا ستاريوت أين هي المدينة القديمة؟ أين هي المدينة القديمة؟ كادا هي الكاتدرائية؟ أين الكاتدرائية؟ اي أين هو المتحف؟ أين المتحف؟ <تصفيق> أين يمكن شراء طوابع بريد؟ يمكن شراء طوابع بريد؟ أين يمكن شراء طوابع بريد؟ أين يمكن شراء زهور؟ أين يمكن شراء زهور؟ كاد موجا دس كوبت وزني كارتي؟ أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ كاد اه بريستانشتتو. الميناء؟ أين الميناء؟ كاد السوق اين السوق كاد القصر؟, القصر متى تبدأ الجولة؟ متى تبدا الجوله متى تنتهي الجولة؟ متى تنتهي الجولة؟ كلكو دولجو كم مدة الجولة؟ <تصفيق> كم مدة الجولة؟ ياس بساقلا ايدن وداچ شتوزبروا أريد مرشدا يتحدث الألمانية. أريد مرشدا يتحدث الألمانية. Yes, bisa kala eden vodac sto أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. Yes, bisa kala eden vodac أريد مرشدا <يتحدث> <تصفيق> يتحدث الفرنسية أريد مرشدا يتحدث الفرنسية